واذكر قاعد ذنزر قومه بلحقات وقد خلت النذو من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم خادوا أجئتنا لتافكنا عن آلهتنا فآتنا فآتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكن يا ألاكم قوما فَلَمَّا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مبقرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب نليم تدمر كل شيء لأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجسل قوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكنا ما كم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا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 دون الله قرباننا لها بل طلوا عنهم وذلك إفقهم وما كانوا يسترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاب ننذر من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوم لا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب دني ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أودياء أولئك في ضلال مبين أولم يرغن الله الذي خلق السماوات ولغض ولم يعير خلقهن إن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كثروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون تصدر كما قدر أولو العشم من الرسل ولا تستعجر لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار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 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرد الرقاب حتى إذا أفضنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذَلِكَ ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت قدامكم والذين كفروا فتعسد لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحفط أعمالهم